بسم الله الرحمن الرحيم وَيْنٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ نُمَزَةٍ الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَةٍ يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَةٍ <تصفيق> كَلَّا لَيُنْبَدَنَّ فِي الْحُطَمَةٍ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةٍ <تصفيق> نَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَةٍ التي تطلع على الافئده انها عليهم مقصد في عمد ممدده